قال قوله تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه قالت أحبار يهود ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا شرارنا والله ما آمن بمحمد إلا خيارهم لا أشرارهم ولكن هذا هو حال اليهود قوم بهد نسأل الله العافية والسلامة فهم قوم بهد وشابههم بعض الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة وأنهم أهل بهد وعدم إنصاف ما عندهم إنصاف بعض الناس ما عندهم إنصاف هذا عبد الله بن سلام أخذ بدين الله وأصحابه كذلك أخذوا بدين الله وهنا صار الأشرار في اليهود والأخيار من أعرض عن الحق وأعرض عن الدين فموازين مقلوبه منكوسه ما هي قائمة على كتاب سنة ولا هي قائمة على حق وبشر المرديسي فيه شبه بهؤلاء الفجرة من اليهود فإنه كان يثني على الشافع جدا ذكروه أنه يثني على الشافع لما رجع من مكة قال رأيته رجلا ما أحسنه فتوى وما أعظمه علما فتوى لا تصل عن الفتوى والعلم فتى عالم رأيته والناس مقبلون عليه فلما رجع إلى بلده وزار الشافع تلك البلد وانجفل الناس إلى الشافع وتركوا بشر المريسي, بشر المريسي جاء إليه ذلك الرجل الذي سمعه يقول هذا الكلام قال هذا محمد بن إدنيس قد أقبل علينا والناس أقبلوا عليه يعني هلما نذهب إليه فقال قد تغير الرجل قد تغير ما هو ذاك الرجل الذي عرفته في مكة ورأيته في مكة هو قد تغير عن الحال الذي كان عليه فما أشبه باليهود ما تغير محمد بن إدريس أبدا إلى أن مات رحمه الله فهو على السنة وعلى الهدى وعلى الخير ولكن هذا صنيع أهل أهواء صنيع أهل أهواء أهل الحسد، فلما رأى الناس مقبلين على الشافعي لما جاء إلى بلدة بشر المريسي رأى الناس أقبلوا على الشافعي، ونجفلوا إليه وأسرعوا عليه وأسرعوا إليه رحمه الله وغفر الله هنا وهو أهل أن ينجفل الناس إليه ويقبل عليه فهو عالم أما هذا رجل بشر من ريسي. فقال له ذلك الرجل الذي سمع قوم نذهب إلى محمد بن ريس وقد جاء إلى بلدنا قال قد تغير ما هو ذاك الذي تعرفه والذي رأينا في مكة وهكذا اليهود عبد الله بن سلام معروف من خيالهم، فهو سيدهم ابن سيدهم كما يزعمون كما يقولون قبل أن يعلموا بإسلامه فهو خيرنا وابن خيرنا فلما علموا بإسلامه قالوا شرنا وابن شرنا وهذا من البهد فعبد الله سلام من خيار اليهود هو من أسلم معه ولكن هذا حال يهود حال من شابه من أهل الأهواء ربما كانوا يذكرون العالم بالخير وأنه رجل ناصح وأنه خير وأنه عالم جليل فإذا تغيروا عن حال ما تغيره فإذا تغيرهم عن طريقتهم المعلومة التي كانوا عليها ويثنون بها على أهل العلم يثنون بتلك الطريق الجميلة التي كان عليها الصلاة المستقيم والسداد يثنون على العلم لأنهم يعرفون استقامتهم فإذا تغيروا عن تلك الطريقة انحرفوا تماماً عما كانوا عليه قبل وصدق حذيفه وما أعظم ما قاله حذيفة والله ما أعظمه هذا بيان وهذا ميزان لأهل الأهواء إن الضلالة حق الضلاله. أن يعرف الرجل ما كان ينكر وأن ينكر ما كان يعرف هذا ميزان لضبط لضبط أهل الأهواء ولضبط المنحرفين الذين كانوا على السداد ثم اقتلوه زنهم بهذا الميزان فإذا رأيت ينكر ما كان يعرف من الاستقامة ومن الخير ومن العلم ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وصار يميل إلى خلاف هذا فعرف أنه قد فتح الظلال على نفسه وإذا رأيت علمه عليه من الاستقامة ومن السداد ومن العلم الذي كان عليه قبل لا زال ما تغير فعلم أنه هذا ثابت عن الخير هذا هو الثابت على الخير وذاك قد انحرف وانشغل بدنيا فانظر إلى هذا الحزب الفاجر الجديد كانوا على علم وعلى خير وعلى سداد فيما نحسبهم بالظاهر وعلى دعوة جميلة فلما انحرفوا صار الديمقراطيين الآن صار يوقع على الديمقراطية وعلى الدساتير المنحرفة وعلى غير ذلك من أمر التي كانوا ينكرونها قبل كانوا ينكرونها قبل ويرونها أنها أوسع ما تكون من أودية الضلال والآن صار يوقعون عليها ويقررونها إلى آخر ذلك بحجة مصلحة بحجة إلى آخر هذه الأشياء وهذه التبريرات الشيطانية هؤلاء لا يمتري فيهم أحد والله أنهم فتحوا باب ضلال عن أفسهم وأنهم انحرفوا عن الصلاة الذي كانوا عليه لا يمتري فيهم إلا مخدول يشق في انحرافهم فكانوا كيف كانوا قبل وكيف الآن هم فاضبط بهذا الميزان الجميل السلفي إن الضلال حق للضلالة أن يعرف الرجل ما كان ينكر وأن ينكر ما كان يعرف فإذا رأيت كذلك فعلم أنه ضال منحرف عن الصلاة المستقيم قال رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه قال تحبار اليهودي ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا شرارنا إلا شرارنا ولولا ذلك ما تركوا دين آبائهم فأنزل الله تعالى هذه الآية ليس سواء واختلفوا في وجهها فقال قوم في اختصار تقديره ليس سواء من أهل الكتاب أم قائمة وأخرى غير قائمة وهذا الذي تدل عليه كلمة سواء فإنها تدل على شيئين فصاعدا تدل على شيئين فصاعدا وما تدل على شيء واحد أبدا ما تدل على شيء واحد إلا أن أحد الشيئين قد يحذف ويذكر أحدهما دون الآخر كما في قول أبي ذؤيب عصيت إليها القلب أو عصيت إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها أي أمغي أرشد, أو أرشد طلابها أمغي حذف أحد الأمرين المستويين فهذا الأصل فيها كما يقول أهل النغة أن كلمة سواء تفيد شيئين فصاعدا ولا تأتي لشيء واحد أبدا لا تأتي لشيء واحد إلا أن أحد الشيئين قد يحدث كما في قوله سميع فما أدري أرشد طلابها أي أمغي وهنا كذلك ذكر أحدهما وحذف الآخر ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غير قائمة وأخرى غير قائمة منحرفة عن الصلاة المستقيم فاكتفى بذكر أحد الفريقين وطود كم الآخر لدلالة السياق عليه قال واختلفوا في وجهه فقال قوم في اختصار تقديره ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غير قائمة فترك الأخرى اكتفاء بذكر أحد الفريقين وقال الآخرون تمام الكلام عند قوله ليس سواء الفاسقون ثم قال ليس سواء يعني المؤمنين والفاسقين هذا فيه شيء من التكلف الأقرب هو الأول وهو قول الفرع وأظنه أيضا للزجاج قال ثم وصف الفاسقين فقال لن يضروكم إلا أذا ووصف المؤمنين بقوله أمة غائمة وقيل قوله من أهل الكتاب ابتداء بكلام آخر نعم هذا السيناف لأن ذكر الفريقين قد جرى ثم قال ليس هذان الفريقان سواء ثم ابتدى فقال من أهل الكتاب أمة قائمة وهذا لا بأس به هذا جيد أيضا كلام أو قوله من أهل الكتاب هذا ابتداء قال ليس سواء أولا ثم استأنف وبين جهة التفاوت بين الفريقين من أهل الكتاب كذا وآخر على خلاف هذا وهذا نبأ اسمه جميل وقيل قول من أهل الكتاب ابتداء بكلام آخر لأن ذكر الفريقين قد جرى. ثم قال ليس هذان الفريقان سواء ثم ابتدأ فقال من أهل الكتاب أمة قائمة فبين جهة التفاوت قال ابن مسعود رضي الله عنه معناه لا يستوي اليهود وأمة محمد القائمة بأمر الله الثابتة على الحق المستقيمة وقول ابن عباس خلاف هذا ليس اليهود كلهم سواء بل فيهم من هو قائم بأمر الله وفيهم من هو على خلاف هذا هذا قول ابن عباس وقول القتادة وأما قول المسعود فيحمل الآية على ما سمعت على أمة محمد مع اليهود أي نايزوا اليهود وأمة محمد القائمة بأمر الله من أهل الكتاب أي من هذه الأمة الذين أوثوا القرآن أوثوا الكتاب أمة قائمة أما هؤلاء على خلاف هذا هؤلاء على خلاف هذا والأقرب الله على ما ذهب إليه ابن عباس وقتاده أن المقصود ليس اليهود كلهم سواء بل فيه من هو قائم بأمر الله وفيه من هو على خلاف هذا هذان قولان كما ذكرها أو ذكرهم ابن الجوزي رحمه الله قول ابن عباس وقول مسعود. قال ابن عباس رضي الله عنه معناه ليسوا اليهود أمة محمد صلى الله عليه وسلم القائمة بأمر الله الثابت على الحق المستقيمة وقوله تعالى أمة قائمة قال ابن عباس مهتديا قائمة على أمر الله لم يضيعوه لم يتركوه وقال مجاهد وهو أيضا قول الحسن وابن جريج وقال مجاهد عادلة وهذا أيضا شاركه ابن حسن وابن جريج أمة عادلة من أهل الكتاب أمة قائمة أي أمة عادلة فمعنى قائمة عادلة وقال ابن سعود مهتدية قائمة على أمر الله أمة قائمة أي مهتدية فهي قائمة على أمر الله وقال مجاهد الحسن بن جريج عادلة أمة قائمة عادلة وهذه أقول كل صحيحة وقال مشاهد عادلة وقال السدي مطيعة قائمة على كتاب الله وحدوده وهذا قول آخر وكلها قول صواب مطيعة قائمة على كتاب الله وحدوده أي مستقيمة هذه القول في قائمة تحفظ وقيل قائمة في الصلاة وقيل الأمة الطريقة وقيل الأمة الطريقة فيكون المعنى كما سيأتيك وقيل الأمة الطريقة ومعنى الآية أي ذو أمة أي ذو طريقة مستقيمة وهذا معنى من معاني الأمة يحفظ هذا معنى من معاني الأمة يحفظ عند بعض أهل العلم أن الآية تدل عليه أن معنى الأمة الطريقة فيكون معنى الآية أي ذو أمة ذو طريقة مستقيمة عندي ذونا بالأفراد واوين عندنا يكون ذو لا بس دو أمة أي دو طريقة وأما عند وواحدة دو أمة أي دو طريقة مستقيمة فهذا للأخفش ذكره رحمه الله من أهل اللغة أن أمة أتي بمعنى طريقة أيضا عن أي الزجاج عليه فيكون معنى الآية دو أمة أو دو أمة دو طريقة مستقيمة من أهل الكتاب ذو طريقة مستقيمة ذو أمة أي دو طريقة مستقيمة فهذا معنى من معاني الأمة يضاف لما تقدم بمعنى الطريق المستقيمة أو بمعنى الطريقة المستقيمة وغير المستقيمة هم بمعنى الطريقة فمن يعد معاني الأمة إضافة إلى هذا ها؟ تأتي بمعنى الدين تأتي بمعنى الجماعة وربما اطلقان الواحد والمقصود به اطلقت الجماعة والمقصود الواحد تأتي بمعنى الزمن تأتي بمعنى الإمام في الدين هو معنى ذلك قريب من هذا بمعنى من ذكره الدين بمعنى القامة أحسنته وإن معاوية الأكرمين حسان الأمة أو حسان الوجوه طوال الأمم أحسنته حسان الوجوه طوال الأمم إن قامت وهذا أيضا المعنى الطريقة تطلق الأمة ويراجع بها الطريقة ومن من أهل الكتاب أمة قائمة أي ذو أمة ذو طريقة مستقيمة من أهل الكتاب يكون احتاجنا تأويل احتاجنا تقدير وهذا فيه تكلب أمة أمة طائفة من أهل الكتاب هذا الذي تدل عليه الآية من أهل الكتاب طائفة قائمة بحدود الله بأمر الله جل وعلا ما نحتاج لهذا من أهل الكتاب ذو أمة أي ذو طليقة ما نحتاج لهذا التكلف والآية تدل على أن أمة هنا بمعنى طائفة أن السياق سياق تقسيم قال قوله يتلون آيات الله من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله هذه كلها أصاف جميلة لهذا الصنف يأتلون آيات الله يقرؤون كتاب الله وقال مجاهد يتبعون يتبعون آيات الله يصلح يتبعون آيات الله يصلح وقال مجاهد يتبعون قوله آناء الليل ما يعرب آناء أنوار ضarf زمان نعم ساعات الليل يعني يقومون الليل استغفرون الله في تلك الليالي وتلك الأسحار أو في... استغفرون الله في الليل وفي الأسحار يصلون ويستغفرون ولا يشتغطه القيام بالصلاة الصلاة أو الدكر كله يعتبر من هذا الباب والأصل في القيام قيام الليل هو الصلاة قال أناء الليل ساعاته واحدها إن ين مثل نحي وانحاء وإنن وأنا مثل معن وأمعاء وأنا مثل قفاء واقفاء هذا الآن خلاف ذكره غيره أيضاً أهل العلم آناء ما هو مفرده قيل مفرده إن ين مثل نحين والجمع أنحاء إن ين أنا كما تقول نحي أنحاء هذا قول والقول الثاني واحده إنا إنن وانا مثل معا وأمعاء مثل معن هذا قول آخر أن الواحد إنن فجمع أنا مثل ما تجمع معا على أمعاء والقول الثالث أن الواحد أنا أنا مثل القفاة وعصا فالجمع أقفاء الجمع أقفاء هذه ثلاثة أقوال في المفرد من يعيدها انا هذا جمع فما مفرده انا جمع فما مفرده أقوال ثلاثة ذكرت القول الأول إن ين مثل نحي يقال أنحاء وهناك ذلك إن انا آناء هذا قول عندما الغول الثاني ما هو الواحد إنان نعم مثل معا فيقال أمعاو يقال أنا أيضا احسنت تماما في المفرد وفي الجمع على نفس الوزن والقول الثالث أنا سنت الواحد أنا مثل قفا تجمعه على قفا وكذلك أنا تجمعه على أنا فهذه ثلاثة أقوال في المفرد قال قوله يتلون آيات الله يقرؤون كتاب الله وقال مجاهد يتبعون ويتبعون أنا قوله أنا الليل ساعاته واحدها إني مثل نحى وأنحى وإنن وأنا مثل معن وأمعاء وأنا وأنا مثل قفا واقفا قول وهم يسجدون أي يصلون لأن التلاوة لا تكون في السجود نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في السجود فلا بد من هذا التأويل. وهم يستجدون يتلون آيات الله وهم يستجدون المقصود به أن يصلون يتلون آيات الله في الصلاة وليس المقصود هنا السجود. لأن السجود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلاوة القرآن فيه ورجع النهي وهاك الركوع أيضا فنبي صلى الله عليه نهى عن تلاوة القرآن في الركوع وفي السجود فيكون المقصود به قوله وهم يستجدون أي يصلون فهم يتلون آيات الله حن صلاتين فعبر بالسجود عن مجموع الصلاة لما فيه من الخضوع والتذلل فيكون التعبير بالسجود عن مجموع الصلاة لما فيه من الخضوع والتذلل وهو من أعظم ما تكون أو من أعظم أركان الصلاة، من أعظم أركان الصلاة هذا السجود، فلذلك عبروا أو عبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أو جاء في السنة عن الصلاة عن مجموع الصلاة بالسجود لأنه موطن خضوع ودلل الله سبحانه وتعالى وهو من أعظم أركانها من أعظم أركانها هذا السجود فعلى هذا من مقصود الآن وهم يسجدون ومعلوم أن القرآن ما يتلى والشخص ساجد وهم يصلون يتلون آيات الله وهم يصلون أحسنته فلماذا عبر بالسجود عن مجموع الصلاة نعم أحسنتم لأن فيه من الخضوع ما فيه فهو موطن خضوع أو موطن خضوع وذل لله سبحانه وتعالى، فهذا يكون العلة في التعبير بالسجود عن مجموع الصلاة. ولا بد من هذا التأويل كما سمعت، ولا يصلح أن يحمل على السجود يحمل السجود على بابه، إن هذا الموطن ما هو موطن تلاوة، بل لا بد من هذا التأويل كما قال الإمام هنا، يصلون لأن التلاوة لا تكون في السجود. قالوا واختلفوا في معناه فقال بعضهم هي في قيام الليل وقال ابن مسعود هي صلاة العتمة يصلونها ولا يصليها من سواهم من أهل الكتاب والله أعلم هذا نكتفي به إن شاء الله. قال هل في موضع السجود تكون القدمان ملتصرة أم منفكة مع غيرك ملتصرة وبالنسبة لك تكون منفكة مع غيرك تكون ملتصرة القدما أو القدمان تكون القدمان ملتصرة مع غيرك وأما بالنسبة لك أنت فلا يصلح أن تلصق قدميك هكذا تصلي هذا لا يصلح تكون منفكة ومبتعدة أحدهم عن الأخرى ولا يصلح الانصاف. الصاق القدمين وتقوم هكذا ملصق القدمين هذا يصلح ولكن مع الغير فقد جاء ألصق القدم بالقدم هيكون للصاق مع الغير وأما مع النفس فلا نعم آه في السجود قال هل في موضع السجود أحسنته فنعم تكون ملتصقة ومنفكة أيضا في خلاف بين أهل العلم وحديث عائشة يدل على التصاقه أنها التمست النبي عليه الصلاة والسلام قالت فوضعت يدي على قدميه فوضعت يدي على قدميه هذا يدل على التصاق في السجود ومنهم من رأى خلاف هذا أنها تكون مفكة قليلا وهذا ليلز منه الإنصاق أنها وضعت يدها عليها رضوان الله على قدم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التصاق لكن الذي يظهر يدل عليه يدل عليه والأمر واسع فإن ألصق آفا حديث فيه إشارة واستدل به أهل العلم على هذا وإن فرج بينهما فهذا أيضا كذلك لا بأس به وظهر الحديث للتصاق وأما بالنسبة للصلافة قد سمعت بالنسبة للقيام حال القيام لا يلصق قدميه وإنما يلصق مع غيره وأما هو فلا قال هل يجوز للشخص أن يشتغل عند قيامه الليل بحفظ الأحاديث لأن الذهن يكون بعيدا عن المشاغل لا بس أنه يشغل في الليل بطلب العلم هذا من العبادات العظيمة وهو الله وهو ذاكر لله جل وعلا في هذا الوقت ولكن ننصح أن يأخذ ورده من الصلاة يأخذ قصته من الصلاة يصلي ثم يجلس يذكر الله أو يشتغل بشيء من العلوم لأن هذا الوقت نعم يكون الذهن كما قال صافيا فيقبل قابل للحفظ لكن لا ينسى هذا الأمر الذي أشرت له أنه يأخذ قصته من العبادة صليوا بعد ذلك شأنه فهو على خير قال من هو أصحاب عبد الله من السلام الذين أسلموه جاء أنه عاشر عشرة فهم عشرة في الجنة من اليهود الذين أسلموا مع عبد الله من سلام أما أسماءهم الآن ما أعلمهم الذين أعلموه عبد الله من سلام وأسماء هؤلاء التسعة البقيه فهل جاءت بهم السنة يا أخوان أسمى هؤلاء التسعة البقيه الذين أثنvt عليهم الصحابة وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله هذا عشر عشرة في الجنة من اليهود قال هل هذا النهي الذي أتى في السجود محرم؟ نعم ولا شك محرم فليس يصلح قراءة القرآن في هذا الموضع